بسم الله الرحمن الرحيم قل اُحيي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا فقلنا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا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 وَأَنَّهُ لَمْ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّ وَلَا رَشَدَ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 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أجري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب عالم فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم